مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ مَوَاجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّونَ لَن تُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حملهن وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِئَنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ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 كَوْنَتْ نَعَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عذابا فَبَاءَتْ قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذكرا